فضيلة الشيخ وفقكم الله قول اهل العلم عن السلام انه قديم النوع حادث الاحاد هذا هو قديم النوع من حيث الصفه الله موصوف بأنه يتكلم اجلا وابدا هذا من حيث النوع من حيث الاحاد إنه يتجدد يتكلم الله متى شاء القران يعتبر من احد كلام الله ولهذا قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث القرآن محدث تكلم الله به تكلم الله به وقت نزوله محدث يعني محدث التكلم وكما لك أروا أن الله يتكلم بما شاء متى شاء نعم وقل الشيخ قصتكم الله في قول أهل العلم عن السلام إنه قديم النوع حادث الآحاب هل هذا خاصكم بالسلام أن يصدق على غيره لنصفات الله سبحانه هو الفعليات الفعليات صفات الافعال قديمه النوع حادثه الاحاد اما صفات الذات فهي قديمه ما فيها شيء حادث قديمة وجليله أبدية نعم انما صفات الافعال هي التي يقال فيه فيها قديمه النوع حادثه الاحاد الخلق والرزق والاحياء والامات والكلام والنزول والمجيء وغير ذلك نعم